من ا ليالي ل ابتديت من جديد ابتدت كنت عايش في بعدك وحيد والليالي انتاجيت ن

「حبيبي انام ا ل n ي <بي> ل ا د ي ليه ح, ح ب

أحبك وأقول لك كلام تسحرك م ع ا ن ي بس غ م ض عيونك أ و ا م وقولي حاسس بيك ياللي صوتك ن د ا ن ي ب أ ج م ل معاني ث م ا ن ي بهوايا أ ح ل ى غ ن و ة تلاقيها معايا ابتديها لحد

「あれ